مع ايه عظيمه قد تورث في قلب قارئها وسامعها الخوف لكن من استعد اليها نجاة في الله ايه لو انزلت على الجبال لتصدعت ايه كم سمعتها اذان فانصفت وكم قراتها اعين فبكت آية تنوعتها قلوب فخشعت وكم تنع عنها خاف فتاب وكم تدبرها معرض فرشع إلى ربه وأنا آية تخفي رحلة وأي رحلة رحلة صفر ويا له من صفر وهي قوله سبحانه كل نفس دائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن سحح عن النار وارسل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور كل نفس دائقة الموت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 قال نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه كما في الحديث المتفق عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما اعلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى ليسلم وجوههم ولهم خنيف وفي رواية برغ رسول الله صلى الله عليه وعلى ليسلم عن أصحابه شيء فقام فقطت فقال أردت علي الجنة والنار فلم أراك اليوم من الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم ولو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رؤوسهم ولهم خليل وروى الترمذي في جامعه من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أطت السماء وحق لها انطرت ما فيها موضع اربع اصابع الا ملك واضع جبهته ساجدا لله ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلدتتم بالنساء على الفرس ولا خرجتم الى صعاد تجرون الى الله إيه والله الذي لا اله الا هو لو علمنا حقيقه الموت وشدته والقبر وظلمته ويوم القيامه وكربته والصراط وزلته ثم لو تأملنا الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، لتغيرت أحوالنا ولكننا نسينا أو تناصينا هذه الرحلة وأقضلنا على هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح ضعوضا تذكر اخي حالك وأنت تعاني من سفرات الموت التي عالتها التي عال منها حب فرق الله إلى الله محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم فكان يقول بأبي هو وامي عند موته لا إله إلا الله إن للموت لسكراه تصور نفسك يا أخي وقد حل الموت بساحته وملح الموت واقف عند راسك حشرج جسده تغرطرت روحه تقول منك اللسان وانهدت الأركان وشخصت العينان أغلق باب التوبة دونك عرق منك الجميل وكفل حولك البكاء ومنك الامين وانت في كرب عظيم في كرب عظيم لا ملجا من منه ولا محيط تعاين هذا الامر العظيم بعد اللذات والنعيم وقد حل بك القضاء ثم عرضت بروحك الى السماء فيا لها من سعاده اوسق يقول الله فلولا إذا بلغت الحقول وأنتم حين عيد تنضرون ونحن أقربون إليه منكم ولا في الله تبصرون فلولا أنتم إن غير المدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت الحقول أي وانتم حين عيد تنضرون أي إلى حال المحتضر وما يكابدهم من سكرات الموت وانتم عاجزون عن فعل اي شيء ونحن اقرب اليه منكم اي بملائكتنا ولكن لا تبصرون اي ولكن لا ترونهم فلولا ان كنتم غير مدينين غير مبعوثين غير محاسبين ترجعونها ان كنتم صادقين صنع هارون الرشيد طعاما وزخرف مشالسه واحضر ابا العتاهيه وهو احد الشعراء وقال له صف, صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا فأجابه قائلا عش ما بدلك سالماً سالما في ظل شاهقه القصور فقال الرشيد أحسنت, احسنت ثم ماذا فقال يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواه أو البكور فقال الرشيد حسن ثم ماذا فقال فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور فبكى الرشيد فبك الرشيد وقال أحد المسائح بالعجاهية بعث إليه تأمير المؤمنين لتصره فأحزنت فأج... فقال رشيد دعه فإنه رآنا في عمى فكره ان يشيدنا منه كفى بالموت واعظا كفى بالموت واعظا كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكرا للعيوب وخاتبا للذات ومفرقا للجماعات وقاطعا للأمنيات تصور ما بعد ذلك وأنت تدخل تلك المقبرة محمولا على الأعناق بعدما أن كنت حاملا أو زائرا فيا ليت شعري ما حديث جرازتك هل ستقول قدمون قدمون أم ستقول يا ويلها أين تذهبون بها كما روى الامام البخاري في صحيحه والامام احمد في مسنده والامام النسائي في سننه والامام البيهقي في سننه من حديث ابي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحه قالت قدموني قدموني وإن كانت طيره صالحه قالت يا ويلها أين, تذهب اين تذهبون بها يسمع صوتها كل يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها لصعق ثم انزلك في قبرك فاحفظ احبابك واقرض اقاربك ووضعوه في صدع من الارض ثم صف لمن على ذهب فانحشد الضوء عنه ثم بدوا يحطون التراب على قبره وقال احدهم استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت لانه الان يسال ثم ذهبوا وتركوه نعم تركوك في ذلك الضلام الدامس من فوقك تراب ومن تحديك تراب وعن يمينك تراب وعن شمالك تراب ثم تعاد روحك إلى جسدك ويأتيك ملكان فيجلسانك ويتفضانك ويسألانك من ربك ما دينك من نبيك فبماذا تحب أن تجيب؟ أما إذا كنت عند موتك تائبا صادقا مؤمنا فإن الله سيثبتك في تلك الأحوال يقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياه الدنيا وفي الآخرة وستقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فينادي مناد من السماء ان قد صدق عبدي فافرش له من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه فياتيه فيأتيك طيبها وروحها ثم يفسح لك في قبرك مد بصرك فيأتيك رجل حسن الوجه حسن اكتهاب طيب الريح فتقول له من أنت فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير فيقول أنا عمرك الصالح أنا عمرك الصالح ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار ويقال هذا مقعدك لو عصيت الله قد أبدلت الله به هذا فإذا رأيت ما في الجنة قلت يا ربي يا ربي أقم الساعة يا ربي أقم الساعة وأما إذا فقلت فيا لسعادتك من سعاده ويا لبشارتك من بشاره ويا لفوزك من فوز أما اذا كان العبد والعياذ بالله مضيعا لدينه تاركا لصلاته يفعل المنكرات والفواحش والبدع ومات على ذلك فهل تدري لماذا سيجيب اذا ساله الملكات من ربك ما دينك من نبيك فيقول هاه ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فينادي مناد من السماء قد كذب فاكرش له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قطره حتى تختلف اقباره ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح التياب مونتن الريح فيقول من أنت فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر فيقول له أنا عملك الخبيث أنا عملك الخبيث ثم يقيد له رجل أعمى أصم ابكم في يده المزربة لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه ضربه حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربه اخرى فيصيح صيحه يسمعه كل شيء لفت قديه الجن والانس ثم يفتح له باب الى النار ويمهد من فرش النار فيقول يا رب لا تقوم الساعة يا رب لا تقوم الساعة يا رب لا تقوم الساعة والحديث في مستدرك الحاكم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع بعض أصحابه إلى المقبره فلما أقبل على القبور فلما أشرف على القبور قال يا اه فقال اخبرونا عنكم او نخبركم عنا قال اما خبر من عندنا فان النار قد اختصر والنساء قد تزوجنا والمساكن قد سكنها غيركم ثم سكت قليلا والتفت الى اصحابه فقال اما انهم لو نطقوا لقالوا وتزودوا فان خير الزاد التقوى وقف الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار التابعين على قبر ونظر اليه مليا ثم ازدفت الى أحد الناس وقال له ماذا تراه يصنع لو خرج من قبره قال يتوب ويذكر الله فقال له إن لم يكن هو فكن أنت أخي توخى طريق النجاة وقدم لنفسك قبل الممات وشمر بجد لما هو آت ولا تفترى بصعاب الحياة فإنك عما قريب تموت وانظر في وانظر في حالك ماذا قدمت ليكون قبرك روضة من رياض الجنة أخي كيف تحب أن يكون حالك يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القروج كيف تحب أن يكون حالك إذا السماء فطرت وإذا الكواكب فترت وإذا البحار فشرت وإذا القبور موافرت فخرجت العرفي على الله عز وجل أخي تذكر حالك في ذلك الموقف الرهيب المفيه الذي فيه تذهل كل مرضعه عما ارضعك وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد بماذا ستجيب عندما يسألك ربك عن كل صغيرة وكبيرة يقول الله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا كيف انت, كيف أنت إذا شهدت عليك العينان واليدان والقدمان والاذنان واللسان فيما عملت في هذه الدنيا الفانيه يقول سبحانه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ويقول سبحانه ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون روى, مسلم روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقال هل تدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبه العبد ربه قال فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال فيقول بلى قال فيقول فأني لا أجيج على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه ويقال لاركانه أنطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول فبعد لكن وصفقا فعن كن كنت أناضل أي فعن كن كنت أدافع وأجادل بماذا ستجيب؟ عندما يسألك ربك عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبنيته وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعن علمك ماذا عملت به؟ أيها النقوى لو تألمنا حال القلاق وقد قاصوا من دواه القيامة وأهوالها ما قاسوا بينما هم كذلك ينتظرون حقيقة أخبارها وتشفيع شفعائها إذ احاطت بالمجرمين هدومات ذات شعب وأطلت عليهم نار ذات لهب وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصحوا عن شدة الغيب والغضب يقول سبحانه اذا راتهم مكانا بعيد سمعوا لها فغيظا وزفيرا عند ذلك ايقن المجرمون بالعطب اي بالهلاك يقول الله وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وخرج المنادي من الزبانيه قائلا أين فلان بن فلان المضيع نفسه بطول الأمل المسوف, المسوف نفسه في سوء بطول الأمل فيبادلونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعضائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد وينكسونه على وجهه فإنك أنت العزيز الكريم فأسكنوا دارا ضييخة الأرجاء مظلمه المسالة مبهمة المهالة يدعون فيها بالويل والطبور وعضائهم الأمور يقول سبحانه وإذا اق قوم منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناركه ذورا لا تدعو يوم تمورا واحده ودعوا ذورا كثيره امانيهم فيها هسه امانيهم فيها الهلاك وما لهم من اسر جهنم فكات ينادون من اكنافها ويشيحون في نواحيها وأطرافها يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد حق لنا الحديد يا مالك قد ناضجت منا الجلود يا مالك يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك العدم خيرا من هذا الوجود يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود يقول سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ناكثون قال إنكم ماكتون وقال سبحانه وقالوا ربنا قالوا ربنا غرفت علينا شعوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون عند ذلك يموتون وعلى ما فرقوا في جنب الله يتأسفون وَعَلَى مَا تَرْتَكُضُوا فِي جَنبِ الله يَتَأَسَّفُونَ قَوْمٌ غَرْقًا فِي النَّارِ طَعَامُهُمْ نَارٌ وَشَرَابُهُمْ نَارٌ وَلِبَاسُهُمْ نَارٌ يَكُونُ صُبْحًا فَالَّذِينَ قَفَرُوا أُتِيَاهُ ثِيَابٌ مِنَ النَّارِ يُصَدُّونَ مِن فَوْقِهِمْ الْحَمِيمُ يَسْهَرُونَ بِهِ ما فِي قُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ يتمنون الموت ولا يموتون يقول سبحانه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ اللهم أننا نعود بك من النار اللهم أننا اللهم انا نعوذ بك من جهنم آمين. اللهم فتنا عذابك يوم تبعث يوم عذابك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه